أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذلك بانه كانت اتيهم رسله بالبينات فقالوا ابشر يهدون لا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميدا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 من يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم, فإن توليتم فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزوادكم وأولادكم عجوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إن والله عنده أدر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولا وارضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم شَكُورٌ شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز